براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معدد الله وأن الله مخزن كافرين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 شيء أو ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المستقيم فإذا سلَّقَ الأشهرُ الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم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 ذلك بأنهم قوم لاحقين